قال الشارح رحمه الله تعالى بل يؤمنون أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى المثلا، ثم أثبت السمع والبصر فنفى العيب، ثم أثبت الكمال لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال.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 فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل ولذلك ذكر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير وهذا رد على المعطلة قال الشارح رحمه الله تعالى وكلمة شيء يعني في قوله تعالى ليس كمثله شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وتعم كل شيء ليس شيء مثله أبدا عز وجل أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل لأن مماثلة الناقص نقص بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف انضى من العصا؟ فهنا لو قلنا إن لله مثيل لزم من ذلك تنقص الله عز وجل فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصة، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصة، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله تعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإذاً ينفي المماثلة لأن المماثلة تضغي إلى إثبات النقص لأن المخلوق ناقص وتمثيل الكامل بالناقص يدعله ناقصا بل ذكر المفاضلة بين الكامل والناقص يدعى الكامل ناقصا كما تقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا؟ عندما يكون السيف مهنداً بتارا ثم تقول إن هذا السيف وهو ما هو في أصناف السيوف بتغاً وقطعاً تقول هذا السيف عظيم جدا. وهو أنضى من هذه العصر فحينئذ عندما تعقد المفاضلة على هذا النحو فإنك تحط من شأن هذا السيف فكيف إذا كانت المفاضلة بين الله تبارك وتعالى وله صفات الكمال والجمال والجلال على أتم وأكمل ما يكون كيف تعقد المفاضلة بين الخالق وكماله من كل وجه والمخلوق وكله نقص وعيد إلا ما شاء الله رب العالمين والمخلوق ناقص والكامل إذا فوضل بينه وبين الناقص فإن ذلك يعد في حقه نقصا إلا في مقام التحدي كما ذكر الله رب العالمين وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل ليس كمثله شيء وحجة هؤلاء يقولون إن القرآن عربي وإذا كان القرآن عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم ولا يمكن أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى في القرآن بما لا نفهم وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجه وإن له عين وإن له يدين وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهده وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات يد ويد وعين, وعين ووجه, ووجه وهكذا يقولون فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليل وهو أن القرآن عربي وإذا كان عربيا فإن الله تبارك وتعالى قد خاطبنا بما نفهم ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم وقد خاطبنا سبحانه فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك واللغة تقضي بمدلولات محددة لتلك الألفاظ وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات فمن قال ذلك يقولون زعموا ذلك ولم يحققوه فمن قال ذلك فإنما يقول بالدليل والحق أن هذه كما قال الشارح ورحمه الله تعالى حجة واهية ويوهها ويضعفها ما سبطة من بيان أن الله ليس له مثيل ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف فهذا رد على تلك الحجة التي ربما ياتي بها من ياتي من أهل التمثيل والتضليل والتجهيل فإذا قالوا إن الله جلت قدرته قد أخبرنا في القرآن العظيم بأن له وجها وأن له عينا وأن له يدين وما أشبه ذلك ونحن إنما نمضي على قانون اللغة لأن الله رب العالمين قد أنزل هذا القرآن عربيا مبينا وإذا كان عربيا فقد فأطبنا الله تعالى بما نفهم ولا يمكن أن نفهم إلا هذا المدلول من هذه الكلمات وأن يكون ذلك مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات فهذا دليل كيف ترد, كيف ترد على هذه الشبه. وكيف تدفع بالدليل الحق في وجه من يأتي بها شاغبا نقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا في الشاهد يعني في العالم المنظور دليل هذا في الوجود فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد يعني وللنملة الدقيقة يد ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة لا يمكن أن يفهم عاقل عندما يأتي هذا الأمر على هذا النحو من الإسناد وأنك تقول عند الإضافة يد الفيل وتقول يد الجمل وتقول يد الذرة يد النملة فلا يمكن أن يفهم أحد أن هذه اليد كهذه اليد كهذه اليد لا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة هذا وهذا من المخلوقات الجمل والذرة من المخلوقات ومع ذلك تتفاوت الصفات على قدر الذوات في تلك المخلوقات على هذا النحو البعيد فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الله رب العالمين؟ التباين بلا شك يكون أظهر وأجلى وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع والسمع يعني هو الدليل المسموع من الكتاب والسنة فالله رب العالمين رد صريحا على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل فقال سبحانه ليس كمثله شيء فهذا كما ترى واضح وصريح في نفي المماثلة من كل وجه ثم بالعقل الصفة تكون على قدر الذات فمعلوم أن الإضافات فتفاوت بها تلك الصفات فإذا قيل هذا لهذا وهذا لهذا فعلى قدر الذات تكون الصفة فهذا دليل عقلي فأنت ترد بالدليل العقلي كما ترد بالدليل النقلي على الممثلة وقال الله تعالى وهو السميع البصير فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دون الله فأثبت لنفسه جلت قدرته السمع والبصر لأمرين لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دونه جل وعلا فالاصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ولا يبصرون كما قال الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء الممافلة عن الله رب العالمين لأنها عيب ويثبتون لله رب العالمين السمع والبصر فهذا هو الكمال وذلك وذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا رد على الممثلة وهذا رد على المعطلة وإيمان العبد بذلك يثمر للعبد أن يعظم الله تبارك وتعالى غاية التعظيم لأنه ليس كمثله أحد من المخلوقات فتعظم الرب العظيم الذي لا يماثله أحد وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء فإذا آمنت بأنه سميع وهذا من الفوائد المسلكية التي تتعلق بهذا الأمر العظيم من هذا الباب الجليل في توحيد رب العالمين وهو باب الإيمان بالأسماء والصفات فإن العبد إذا آمن بأن الله تبارك وتعالى سميع فإنه سوف يحترز عن كل قول يغضب الله لأنه يعلم أنه يسمع فيخشى عقابه فكل قول يكون فيه معصية لله عز وجل فسوف يتحاشاه لأنه يؤمن بأنه تعالى سميع وإذا لم يحدث له هذا الإيمان هذا الشيء من هذه المراقبة فليعلم أن إيمانه بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك فإذا آمنت بأن الله سميع فلن تتكلم إلا بما يرضيه ولا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه والذي يتكلم معذرا عن شرع الله جل وعلا هو المفتي والمعلم وهذا أشد والله سبحانه يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن هذا من أظلم الظلم أن يضل الناس بغير علم هذا من أظلم الظلم ولذلك عقب الله رب العالمين عليه بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فهذه ثمرة إضلاله الناس بغير علم ثم هذا الاستفهام في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم يعني هذا أظلم الظلم فهذا الغرض البلاغي منه النفي ليس هنالك من هو أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ولذلك كانت الثمرة التي تحصل عليها من ذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن هذا من أظلم الظلم ولهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم أنه لا يهدى لما؟ لأنه ظالم بل لأنه أتى بأظلم الظلم فكل من يفت الناس بغير علم فإن الوقوبة التي تقوى عليه هي أن الله تبارك وتعالى لا يهديه والله رب العالمين يعامله بمثل عمله وهذا ظالم بل هو أظلم الظالمين لأنه يقول على الله رب العالمين بغير علم وهذا من أكبر الكبائر عند الله رب العالمين فحذاري أن نقول قولا لا يرضي الله سواء قلناه على الله أو على غير هذا الوجه حذاري أن نقول قولا لا يرضي الله لأن ذلك دلالة وعلامة على قلة الإيمان بأنه سميع لأنه إذا كان يسمع سبحانه وتعالى كل شيء ويعلم ما يدور في الأخلاق وفي الأذهان وما يعتمل فيها وما يجول في القلوب ثم يلقى العبد ربه بكل ما يسوء فهذا دلالة على أن الإيمان بأنه سميع إيمان ناقص وهذا من الحق الذي لا مريت فيه وثمرة في الإيمان بأن الله تعالى بصير لا نفعل شيئا يغضب الله تعالى لأننا نعلم أننا لو نظرنا نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في القلوب يعلم فائنة الأعين وما تخفي الصدور وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تأويل قوله تعالى يعلم خوائنة الأعين قال الرجل يكون بين القوم يعني في دارهم فتمر الجارية فينظر إليها ثم إذا ما فطنوا له أغضى عنها فإذا ما غفلوا نظر إليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والنظر الفاجر قد يروج على الذين لا يعلمون بل قد يروج على الخلق أجمعين ولا يعلم حقيقته إلا الله رب العالمين وقديما قال الشاعر الداعر الخبيث ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنفا إذا لقَد حملت مني إذا آمنت بهذا بأن الله رب العالمين بصير فلا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدا فتستحي حينئذ من الله كما تستحي من أقرب الناس إليه وأشدهم تعظيما منك إذا إذا آمنا بأن الله تعالى بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله عز وجل وإلا فإن إيماننا بأن الله جل وعلا بصير يكون إيمانا ناقصا فانظر وتأمل بعين بصيرتك هذا الأمر الجليل وهذه الثمرات العظيمة التي يتحصل عليها العبد المسلم إذا تعلم حقيقة الأسماء والصفات وإذا تعبد بحقيقة الأسماء والصفات لله رب العالمين وإذا دعا الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى كما أمر الله رب العالمين بذلك في كتابه العظيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة فالعبد إذا ما حقق هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد فآمن به إيمانا حقيقيا وتمثله بقلبه وجعل ذلك ديدنا فإنه حينئذ لا بد أن يصلح الله رب العالمين حاله لأن الله رب العالمين يعامله على قدر نيته ونيته خالصة لله جل على والله رب العالمين إذا علم الخير في قلبه آتاه الخير وهو الجواد الكريم لو أن أحدا أسر بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم لو أن أحدا أشار بأصبعه أو شفته أو برأسه أو بعينه لأمر محرم فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه لكن الله تعالى يرى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدود هذا من يؤمن به ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بتحقيق هذا الباب من أبواب التوحيد وأن يجعل لفينا ثمراته إنه على كل شيء قدير ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضع والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه فأما قول المصنف رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه فهذا تفريع على ما قبله لأنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون يعني إذا كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم فرع على ذلك لأنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فإنهم حينئذ لا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه لا يحمل أهل السنة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين فأهل السنة يقولون الله سبحانه له صفات تخصه وتليق به وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق به ولا تشابها بين صفات الخالق وصفات المخلوق فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة يعني لا يلزم من إثبات ذلك هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة وهو أن ذلك يفضي إلى التمثيل إلى التمثيل بالخلق وذلك نقص كما هو معلوم فلا ينفل عنه ما وصف به نفسه أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه لأنهم متبعون للنص نفيا وإثبات فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية الصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك وتنقسم الصفات الذاتية إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية وهي التي مسماها يعني الخبرية أبعاد لنا وأجزاء وأما ذاتية فالتي لا تنفك عن الذات فالمعنوية الذاتية هي السمع والبصر والحياة وغير ذلك من الصفات الذاتية المعنوية هي لا تنفك عن الذات والذاتية الخبرية هي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية ذاتية لأنها لا تنفصل، لم يزل الله ولا يزال متصفا بها وخبرية لأنها متلقات بالخبر فالعقل لا يدل على ذلك لولا أن الله أخبرنا أن له يدا، ما علمنا بذلك لكنه أخبرنا بذلك فهي خبرية لذلك وهي ذاتية لأن ذاتية التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها أخبرنا الله رب العالمين بها ولا يمكن للعقل أن يدل عليها فعلمناها مستقاة من الخبر فهي خبرية وهي لا تنفك عن الذات أبدا لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي ذاتية. ذاتية خبرية بخلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع يعني مع دلالة الكتاب والسنوة إذن الصفات ذاتية معنوية وذاتية خبرية فأما أنها ذاتية فلأنها لا تنفك عن الذات لم يزل ولا يزال متصفا بها فأما المعنوية فهي التي يمكن أن تدرك بالعقل مع دلالة السمع كالعلم والسمع والبصر فهذه معنوية وهي لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي ذاتية وأما الخبرية فإننا لا نعلمها إلا من طريق الخبر لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدا ما علمنا بذلك إذا تعلم من الخبر أخبرنا الله رب العالمين بها ولا يمكن للعقل أن يدل عليها ثم هي لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي ذاتية ذاتية معنوية وذاتية خبرية قال الشارح رحمه الله تعالى بها ما نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها أنها ذاتية خبرية ولا نقول أجزاء أبعاد بل نتحاشى هذا اللفظ لأن مسمها لنا نحن المخلوقين الناقصين مسماها لنا نحن أجزاء وأبعاد لأن الجزء والبعض ما جاء لمفصلوه عن الكل فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه فاليد لا يمكن أن يتصور أن تزول أبدا لأنه موصوف بها أزل وابدا ولهذا لا نقول إنها أبعاظ وأجزاء بل هي ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيع إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعله. وهذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب ومنها ما ليس له سبب ومنها ما يكون ذاتيا فعلية كصفة الكلام فهذه هي تقسيمة الصفات الإلهية فالصفات الإلهية ذاتية وفعلية والصفات الذاتية إما أن تكون معنوية وإما أن تكون قبرية وأما الصفات الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة فمنها ما يقول له سبب معلوم لنا ومنها ما ليس له سبب فأما ما له سبب فكالرضى والغضب ومنها ما ليس له سبب كالاستواء فذلك ليس له سبب نعلمه نحن ولكن له سبب يعلمه الله رب العالمين وأما بالنسبة لنا فإننا لا نعلم ذلك ومنها ما يكون ذاتيا فعليا كصفة الكلام فأما الوصف بالكلام فذلك وصف ذاتي وأما تكلمه تعالى بما شاء فهذه صفة فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة إذا شاء تكلم إذا لم يشاء لم يتكلم فذاتية كما ترى لوصف الله تبارك وتعالى بها أزلاً وأبداً لأن الله رب العالمين لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام وأما إذا ما شاء تكلم وإذا لم يش لم يتكلم فهذه صفة متعلقة بالمشيئة فهي فعلية فهذه هي الصفات الإلهية على هذا النحو ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر ما يؤمن به أهل السنة من أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير ثم فر على ذلك فقال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه الكلم اسم جمع كلمة ويراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحرفون الكلمة أي كلم يراد به هنا كلام الله وكلفة أنه قال ولا يحرفون كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسعم لا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته فمثلا قوله تعالى بل يداهما بالسوطتان يقولون هي يد حقيقية فابتة لله من غير تكييف ولا كمثيل من الذين يقولون يقول أهل السنة في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقولون إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة وأنه تعالى له يدان فيثبتون ذلك لله رب العالمين حقيقة ثابتة من غير تكييف ولا تمثيل والمحرفون يقولون قوته أو نعمته أما آل السنة فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر والنعمة شيء واليد شيء آخر فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه فإن التحريف من ذاب اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة وحرف الكلم عن مواضعه ففيه شبه من اليهود فليحذر المسلم هذا وما أشبهه ما كان من أمر اليهود عندما أمرهم الله رب العالمين أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا فدخلوا على أستاههم يزحفون وأمرهم أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا فقالوا حنطة بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة والذين حرفوا الكلمة عن مواضعه والذين عطلوا والذين جهلوا في هذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات قال الله رب العالمين الرحمن على العرش استوى فأثبت لنفسه هذه الصفة وأسندها إلى ذاته جل وعلى الرحمن على العرش استوى فتكون الصفة على قدر الموصوف والموصوف هنا هو الذي ليس كمثله شيء وإذن فهذه الصفة التي أضافها لنفسه جل على وهي صفة الاستواء لا تكون كاستواء المخلوقين بحال وإنما تكون على قدر الذات والذات ليس كمثلها ذات فهذه الصفة ليس كمثلها صفة قال الله رب العالمين ذلك في كتابه العظيم الرحمن على العرش استوى فقالوا استوى استولى فما أشبه هذه اللام لام المعاطلة بتلك النون التي أضافها اليهود ما أشبه هذه اللام بنون اليهود قولوا حطة قالوا حنطة الرحمن على العرش استوى قالوا لم يستوي وإنما سولى كل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود فليحذر المسلم هذا ولا يتشبه المسلم بالمغضوب عليه الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاوود لا تحرف بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الذين جعل الله منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت عبد فعل فما فاعله الذين جعل الله منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت عبد فعل جعل عبد الطاغوت قال الشيخ رحمه الله فاحذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليه الذين جعل الله منهم القردة والقنازير وعبد الطاغوت قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنازير وعبد الطاغوت بلعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت ملعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت وعبد الطاغوتا فيها أربع وعشرون قراء فيها أربع وعشرون قراء ثنتان سبعيتان والباقي من الشواف أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وعبد الطاغوت عبد فعل ماض وهو عطف على صلة من والتقدير ومن عبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت ولذلك لما أت الشيخ رحمه الله بالآية على هذا النحو من غير ذكر ما له صلة ثم يأتي العطف عليه كان الأمر موهما الذين جعل الله منهم القراجة والقنازيك وعبد الطاغوت وجعل عبد الطاغوت الآية مثوبة عند الله قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل جعل منهم جعل معطوفة على لعنه الله منهم وجعل منهم متعلقان بمحذوف أي الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول به أول القردة وجعل منهم القردة والخنازير المفعول الثاني الخنازير عطف على القردة وعبد فعل ماض وهو عطف على صلة من والتقدير ومن عبد الطول فإذا أورد مورد هذا الإيراد على ما ساقه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قل له سنذكر الآية كاملة ولا اعتراض ولا إيراد رحمة الله على الشيخ الشارح وشيخ الإسلام المصنف ونسأل الله أن يرحمنا أجمعين قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله هذا مهم جد وهذه قاعدتنا أهل السنة صارها لنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهذا البيان الفصيح البليغ وهذا دأبه رحمة الله عليه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وما أحيّلها هذه على مراد الله لأن كثيرا من الناس يؤمنون بالله وبما جاء عن الله على مراد أنفسه أو على مراد شيوخهم أو على مراد شياطينهم أو على مراد عقولهم وحينئذ لا يكونون قد آمنوا بما جاء عن الله حق الإيمان وإنما نحن أهل السنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل السنة، وأن يقيمنا على ذلك، وأن يقرضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله. آمنت بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذا هو الفيصل. وفيها حل الإشكال ولو أن الناس التزموها ما وقع خلاف ولمقطع النزاع كيف لأنها تدلنا على أمر آخر أو ما إليه الشافعي رحمة الله عليه لأن العبارة التي صاغها هذه الصياغة مكتملة بدينة جدا تكاد تتفتقو ويتفتقو إهابها عن غزارة معانيها وحينئذ كأنما هو طوفان مكتنزة جدا عندما يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله كيف نعرف أن هذا الذي جاء عن الله هذا هو المراد منه سنعود إلى السلف الأولين فكأنه قال آمنت بالكتاب والسنة بثهم سلف الأم رحمه الله تعالى فصيغت بعد على ذلك وهو نؤمن بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فلا نفهم نحن على حسب فهمنا القاصر وأيضا لا نسلم مقادات أفهامنا لمن لا يحسن الفهم وإنما نعود إلى سلفنا الصالحين إلى الصحابة المكرمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا له معاصرين وكانوا عالمين بأسباب ورود ما تكلم به النبي الأمين بملابسات الأحوال التي كانت هناك وكذلك كانوا شاهدين على أسباب النزول وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل السليقة في اللغة وقبل هذا هم الذين أثنى عليهم الله رب العالمين ورضي الله رب العالمين عنهم ورضوا عنه فإذا لم نأخذ بفهم هؤلاء فبفهم من نقف؟ هذه العبارة عبارة متينة جدا. آمنت بالله وبما جاء عن الله لو وقفت سيقول لك كل هذا هو مراد الله من أي؟ وإنما تقول على مراد الله فيقول لك وكيف نعرف أن هذا هو مراد الله من كلامه تقول. حينئذ نعود للذين يفهمون مراد الله تبارك وتعالى من كلامه فهذا إذن يكون بفهم من؟ بثهم السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وإلا فإن الجميع من المختلفين، من المتنازعين ممن ماجد بهم الدنيا نزاعاً واختلافا واقتتالا كلهم يقول بالكتاب والسن إلا من الحرف وأما من هو قائم على السوية يعني لم يخرج من دين الله رب العالمين قولا واحدا فإن هؤلاء جميعا من أهل القبلة يقولون نحن على الكتاب والسن هذه السوية ولكن لابد من ضميمة بفهم سلف الأم ولما نحيت هذه ولم يؤت بها وقع النساء ولم ينقطع ودب الخلاف ولم يرتفع فمن أجل أن ينقطع ومن أجل أن يرتفع لابد من هذه الضميمة ولذلك صاغ لنا إمامنا العظيم رحمة الله عليه الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته فلا ينفون عنه ما وصف به نفس ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء ثم فرع هذه التفريعات على قول الله تبارك وتعالى الذي به يؤمنون والذي فيه رد على الممثلة الذين يمثلون الله رب العالمين بخلق وعلى المعطلة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من أسمائه وصفاته ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته قال الشيخ الشارح رحمه الله رحمة واسعة لا يلحدون من هم الذين لا يلحدون أهل السنة والجماعة والإلحاد في اللغة الميل ومنه سمي اللحد في القبر فسمي لحدا لميله لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا المتوسط يسمى شقا وأما الذي يميل على هذا التوسط فيسمى لحدا اللحد أفضل من الشق وهذه عادته رحمة الله عليه لا يدع مناسبة ليأتي فيها حكم إلا وبينه رحمه الله تعالى رحمة واسعة فلما جاء ذكر اللحد والشق أتى بهذا الحكم الفقهي ومضى رحمة الله عليه قال واللحد أفضل من الشق وهو ما اختاره الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم اختلفوا أن نصنع لحظة أم نشق شقا فأرسلوا إلى من يصنع اللحظة ومن يصنع الشقا فأتى من يصنع اللحظة فلحد وحفر على هذا النحو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمي اللحد لحدا لهذا الميل عن السمت وأما المتوسط فيسمى شق فهم لا يلحدون في أسماء الله يعني أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله وحينئذ لو نظرنا في كلام شيخ الإسلام وكلامه أيضا قد اكتنز بالمعان ولا يلحدون في أسماء الله ثم عطف وآياته ففهمنا أن هناك إلحادا في أسماء الله وأن هناك الحاد في آيات الله فالإلحاد يقع في الأسماء ويقع في الآيات فيفيد كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الإلحاد يكون في موضعين في الأسماء وفي الآيات قال الإمام ابن الخيم رحمه الله تعالى رحمة واسع. والإحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميل فما يدل عليه مادة لحدا اللام والحاء والدال فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل في الدين ما ليس منه أهل الصنة لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله والإلحاد يكون في موضعين في الأسماء وفي الآيات وهذا الذي يفيده كلام المصنف رحمه الله تعالى قد دل عليه القرآن العظيم قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فدلنا القرآن العظيم على أن الإلحاد يقع في الأسماء في أسماء الله رب العالمين الحسنى فأثبت الله رب العالمين الإلحاد في الأسماء وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فأثبت الله الإلحاد في الآيات وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول مقررا عقيدة أهل السنة ومبينا ما هم عليه أنهم لا يلحدون لا في أسماء الله ولا في آيات الله فهذا منفي عنهم جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا الإلحاد في الأسماء هو العدول بها والميل بها عما يجب العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها عن الحق الثابت لها الملحد في دين الله تبارك وتعالى المائل عن الحق المدخل في الدين ما ليس منه الإلحاد في الأسماء كما قال شارح رحمه الله تعالى أنواع النوع الأول أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه فما سماه الفلاسفة بالعلة الفاعلة وسماه النصارى أبا وسموا عيسى ابنه فهذا إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سم الله بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله كأن يقول إن الله تبارك وتعالى هو الفنان الذي أبدع هذا الكون والذي لون بريشته البديعة ألوان هذه المخلوقات أو يقول إن الله جلت قدرته والمهندس الأعظم الذي هندزة. هذا الكون على هذا النحو البديع فهذا ملحد في أسماء الله تعالى من وجه في هذا؟ الوجه في هذا أن أسماء الله عز وجل توقيفي فلا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما ثبت بالنص فإذا سميت الله بما لم يسمي به نفسه فقد الحد الأبعد وما عن الواجب نسأل الله أن يقيمنا على الصراط المستقيم والجادة المستقيمة المفضية إلى رضوان الله رب العالمين حتى يكون المستقر في الجنة في الفردوس الأعلى منها مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه على كل شيء قدير نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على العقيدة الصحيحة وأن يرحم منا من مات عليها رحمة واسعة